وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إن يضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الواردين ويمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنود لا في اليم ولا تخافي ولا تحزني قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أولد ولدا وهم لا يشعرون وأصبح قؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا عليهم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 فَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنْ وَلا تَحْزَن وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ وَلاَ كِنَّمَا أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمَهُ وَعِلْمَهُ وكذا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلا لهذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغانته الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى ففضى عليه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 فأصبح في المدينة خائفا يتغفب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه قال له موسى إنك لغوي كما قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ يَمُرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ فَخُرْجَ إِنِّي لَكُم مِّنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفَي يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَهَجَّتِ الْقَارَةُ بأن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال وطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسغى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب حتى يصر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبد استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إن إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك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 قام موسى الاجر وسار باهله انس من جانب طورنا را قال لاهلهم كسو انني انشت نارا لعلني ااتيكم منها بخبر لعلني ااتيكم منها بخبر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 وأخي هارون هو أفصح مني رسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخي قال سَنَشُدْدُ عَضُدًانكَ بِأَخكَ وَنَ جَعلُ لَْكُمَا صُلُطانَ فَلَا يَْصلُونَ إلَْكُمَا بِآيَثِنَا أَنتُمَا وَمَ لتَّبَعَْكُمَ الْظَالِبُ فَلََّا جَ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 قال فرعون يا ايها البراء ما عرفت لكم من اله غيري فاوقدوا لي اها ما على الطير فجعل لي صرحا لعلني اطلع الى اله موسى واني لا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 ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا اهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً عَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتُ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 تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَا كِرْهَةَ مِنْ رَبِّكَ وَلَا كِرْهَةَ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أتاهم دَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ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 فَتُبِ بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ إن الله لَا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبره هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا وَإِذَا يُطْلَ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الحَقُّ مِ رَِّنَا إَِّهُ الحَقُّ مِن إِهُ الحَفُّ مِ رَبِّنَا إِ كَُّ مِنْ قَابِر مُسلْبب ثُمَّ يَبْذُلُونَ صَبْرًا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَطَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِرِينَ كلا تهدي من احببت انك لا تهدي من احببك ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان نتبع الهدى معك نتقطص من ارضنا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبَالِيهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ يُجِبَالِيهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ الرِّزْقَ مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن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 تبرأنا إليك تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم يوم المرسلين فاعلم يسعريم الاو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 وهو الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم والليه يرجعون قل ارئيتم ان على الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بغياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم مهار سرمدا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 فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَيْئًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَهُ لَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ إِلَى اللَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك بالدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما جَنَّ اللهُ اِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُمُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قوته ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في ذين قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي طارون إنه لدو حظ قال الذين اوتوا العلم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم سوء الله قريب سوء الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من بئته ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولوا قولون ويك ان الله يبل سطر الظالمين يشاء من عباده ويقضي لو لا انما الله علينا لخشف بنا ويك لا يفلح الكافر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 مِن رَّبِّكَ أَلَّا تَكُونَ نَظِيرًا مِنَ الْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ولا ورب مع الله الى الاخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون